تشريعا عاما ثابتا مستقرا بل بالاضافة الى ذلك يجعل لهذا التشريع الزمية تتمثل في الجزائر والعقاب صحيح ويدعو الناس الى اتباع هذا التشريع يدعو الناس الى المتاجرة بالربا او يدعو الناس الى الزنا بصورة غير صريحة بل يجعل للزنا احكاما في احكام الله واحكام رسول. فالذي يتبع هذا التشريع على أنه تشريع عام ثابت مستقر يبيح للناس الربا والزنا والصرق والخمف إلى سائر هذه المحرمات، فقد وقع في الشرك الأكبر الذي حكم الله على أصحابه وإن أضعطون لكم ومشرفون هذه الصورة من صور الطعاة المتفرة صورة أخرى كذلك من صور الطعاة المتفرة أن يطيع العبد مخلوقا ما أين كان, أين كان صفته وأين كان نوعه وأين كان وظيفته يطيعوا لا لشيء إلا لأنه يظن فيه أنه يستحق الطاعة لذلك تفهم هذه المسألة صورة أخرى من صور الطاعات المكفرة أن يطيع الإنسان غيره أيا كان هذا الغير منك أم منك المهم أنه غير الله سبحانه وتعالى أن يطيعه على أساس أن هذا الغير مستحق للطاعة إيش لذلك سواء وافق أمره أو نهيه شرع الله أو خلفه حتى لو أطاعه فيما وافق شرع الله ولكن لم يطيعه لأن هذا شرع الله وإنما أطاعه لأن هذا أمره وحكمه فقد وقعت تلك الطاعة المكفلة فالواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يكن له كفوا هو وحده المستحق للطاعة حتى الرسل يطاعون لأنهم مبلغون عن طاعة الناس. نتبي هذه المسألة مهمة جدا. فما صمة فيها كثير من الناس اللهم رحمهم. إذا أطاع العبد غيره على أن هذا الغير مستحق للطاعة لذاته مستحق للطاعة لأنه فلان مستحق للطاعة لأنه الملك فلان أو السلطان فلان أو الحاكم فلان أو العال فلان أو الشيخ فلان فقد وقع الطاع المقصود. فالله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يستحق الطاعة لذاته حتى الرسل إنما أمرنا الله بطاعتهم لأنهم مبنبون الطاعة إلا لله الذي يحب لهم ويبغض من قبلك وكذلك الله تعالى ثم الذين كفروا ضربهم لا عدلون ونخلنا كلام ابن القيم لأنهم ما سوهم أو الذين اتخذوا من دون الله ما سوهم بالله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنما سوهم به في أي شيء الطاع والمحبة والتعظيم والطوب كما قال الشيخ محمد حامد الصقيد في هامش المجيد. قال ما سوهم الخلق والرزق وإنما سوهم بالله في التشريع والحكم في التشريع والحكم وكذلك يدل على هذا الطاع المكفرة قوله تعالى في كتاب العود وقال في ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا فاتبعه قومه على أساس أنه مستحق للطاعة لذاته وكذلك قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ما جعلوا لله أندادا في الخلق والرزق والإحياء والمثل وانما جعلوا له أندادا في إيش؟ في الطاعة والاكتباع والنقياد والإذعان يكرر الذي يطيع مخلوقا ما على أساس أن هذا المخلوق مستحق للطاعة لذاته فقد أشرف لي شركا أكبر من لا وقد اتخذ من هذا الغير من هذا المخلوق إلىه معبا من دون الله استفاد فقد وأحب رواه ورحبناه من دون الله كذلك صورة أخيرة من صور الصفات هي أن يطيع غيره في فعل الشرك والكفر بمعنى أن يأتي الغير فيسولل الإنسان الوقوف إيه لاشاف المعصية ولا ما في المكفر أن كان هذا المكفر كان يزين له مؤلاء المرتبين أو يزين له مؤلاء الكفار الأصلين فيتبعه وينقاد إلى أطاعته فيقع فيه إيش فيقع في الشرك أو الطفل فيكفر من هذا الوجه يكفر من كونه التكب مكفرا أو شركا مستقلا بذاته وإن كان السبب الذي دعاه إلى الوقوع في هذا الشرك الوقوع هذا الكفر هو إيش هو من الغير وطاعة من الغير İzlediğiniz Thank you. أول غير لا فرق من هذا المناطق على التحقيق من هذا فكل من وضع قانون السن التشريع ما قد شرعت وقتفر من الوجه أولا الذي تحكتنا به الا انه لا وقع التشريع أن يكون قد حلل الحرام ونحرم الحلال وليس كل تشريع يحل الحرام أو يحل الحرام أو يحرم الحرام صحيح؟ يضرب بذلك مثالا وأن إنسان ما جاء وشرع تشريعا وسن قانونا لأن عقوبة الزلة في القتل بجميع أنواع الزلة لا فرق في ذلك بين المقصن وغير المقصن صحيح؟ هذا يعد تشريعاً أمناً تشريعاً. أذن الله به أمناً. ما حكم الذي فعله؟ لا تفسر أذوره وطنه. وإن كان هذا المشرع لم يحلل الحرام أو يحل يحل الحرام أو الحلال. فكفر من كني قد ما رسم التشريع الذي تكلمنا عنه في منصبه والذي تكررنا مرارا النون بحص فصائص النون لسماه وتعال صحيح. كذلك أن شرع قانونا بأن عقوبة الشركة سليط قد وأن عقوبة الرجال قد وأن عقوبة كذا كذا كذا كذا فهذا شرع ولكن لم يحل الحرام أو يحرم الحلال صحيح؟ مثالي ذلك ما ذكره الحافظ من الكثير في كتابه البداية والنهاية في المجلد الثالث عشر للخطه الدامين والأشياء في حديثه عن الياسر فذكر نماذج من أحكامه ذكر نماذج من أحكامه وقال وفيه في من زنى قتل محصن كان أو غير محصن وكذلك فيه من لاط قتل ومن سحر ضرب ومن ومن تجش ومن تجسس قتل ومن بال في الماء واقفا قتل ومن أكل ولم يطعم من عنده قتل كل شيء عند الطارق فهذه نتبي شنو؟ ننتبي. فهذه الأمور التي ذكرها الكثير كنماذج من الأحكام التي كان يحكم بها في سقيم. إلا من باب التشريع. صحيح؟ هل هي من باب تحريم الحرام تحريم الحلال؟ لا. هي من باب إيش؟ التشريع. فكفروا من هذا الباب. إلا أن هناك مغرض آخر. مغرض إلى مغرض تشريع. وهو إيش؟ تحريم الحرام أو تحريم الحلال. وبداية. كل من حرم الحلالة أو حل الحرامة فقد شرع صحيح؟ هذا التشريع فأولا وقع في المناطق الأول الذي هو التشريع ثم تضيف إليه المناطق الثاني وهو تحريم الحرام أو تحريم الحلال صحيح؟ على سبيل المثال الذي يأتي ويجعل عقوبة الزنى مثلا ثلاث سنوات سجن صحيح؟ كما قران عليكم النماذج من الطريق المضعين فهذا وقع في في امرين وقع في امرين اولاً كونه بسلم هذا القانون هذا في شريع صحيح؟ وليأذن به الله كفر بكونه اتخذ من نفسه بشبيعاً من دون الله سبحانه وتعالى اتخذ الحرام والنظام فلنجاد من دونه صحيح؟ ثم كفر من وجه آخر مناط الثان وهو أنه حل الحرام المجمع عليه حل الحرام المجمع عليه كذلك الذي يأتي مثلاً بالربا. ويضع بالربا تشريع يحدد في هذا التشريع روابط التعامل بالربا ويحدث في هذا التشريع نسبة الفائدة إلى غير هذه الأمور التي تتعلق بالربا فهذا الرجل وقع في كم مناطق متفر وقع في مناطق المناطق, المناطق أول أنه سند قانونة وضع تشريع وقلنا أن هذا الحال من قصائص المولى سبحانه الوحيد الذي لو حقق التشريع من؟ والأنبياء مشرعون بالإنابة عن ربه سبحانه وتعالى فهذا الرجل الذي وضع هذا القانون بالربة وقع أولا في التشريع أسفر من هذا الرجل ثم وقع في مناط آخر مكثر وهو أنه أحل الحرام المجمع على التجتمع فيه مناطق وليس مناطق واحد كما هو حال مكامل يوم إذن يتبع لنا من هذا أن التشريع عام والتحليل والتحليل فكل من وضع قانونا بغض النظر عن ضمنه هذا القانون فقد وقع في المراحل الأول من الذي هو في التشريع صحيح ثم المنبار الذي يحل الحرام أو يحرم الحلال مراحل ثانيه وكل من حل الحرام او حرم الحلال فلا بد أنه قد يكون وقع في ايش في التشريع فحدهما عام والثاني الخاص واحدهما قد ينفرد الثاني احيانا التشريع ينفرد عن التحليل والتحريم صحيح أما التحليل والتحريم يجتمع ما هو يعيش التشريع فإذا وجد التحليل والتحريم يوجد التشريع وقد ينفذ التشريع دون تحليل أو تحريم صحيح؟ للمسؤلة وابد وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام بن سيمير في صفحة أثناء عشر فقال رحمة الله مفرقا بين المناطين بين التحليل والتحريم وبين التحريق قال者 فَمَنَ أَحَلَّ الحرامة فَمَنَ أَحَلَّ الحرامة المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه قال إيش فَweit قال إيش أو اشارة إلى أن التحليم والتحريم يختلف عن التحليم قد يرسمعا وقد يمقر fasel دون التحليم قال رحمه الله فَمَنْ أَحَلَّ الحرامة المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه او بدل الشرع المجمع للقموات التشريع قد ينفرد عن نواة التحليل والتحليل أما التحليل والتحليل فلا ينفرد ولا ينفرد ولا ينفصل عن التشريع فكل من حلل أو حرم فقد شرع لكذا المشرع قد, قد يشرع أمور وذلك المقاونين ليس فيها تحليل أو تحليل ولا يكون أيضا فكلهما منوطان مكثرا لكن أحدهما يستقل بوجه واحد التشريع والثاني يستمع فيه الوجهات وجه او بدل الشرع المجمع عليه هو الكافر المرتد باتفاق الفقهاء هو كافر رد خرج وكفر لنتكلم عن هذا الموضوع الجديد يعني انا قلت بالذاته صورة التحليل التامين ليست فيها أن يعتقد بقلبي كون هذا الشيء محظمًا من قبل المرجاء ومن قصار على خيره والأذلة على ذلك كثيرة جدا ورحو كما قلنا سنفرق هذا المدحة يعني التراسة مستقلة هذه الأذلة كما قتبنا من قبل قوله تعالى فإنهم لا يكنزلونك ولا تن يضادلون بآيات نامي الجحود هنا نص الآية هل المراد ب عدم اعتقاد القلب؟ الآية تقر في ماذا؟ أنهم لا يصدقونه بل يعرفونه تماما صدق وصدق ما جئت به ولكنهم يشحدونه يشحدونه بقلوبين ليس يشحدونه لا شيء إباءاً واستجباراً واناداً عن اتباع النصرانية كذلك الآية التي تكلمنا فيها من قبل وجهدوا بها والشيطان أم خسوب فالجحود هنا أيضا ليس جحودا خل فالآية توضح واستيقنتها طيقتها فالمعرفة والتصديق ليس ليست معرفة وتصديق عادي وإنما هي معرفة وتصديق في درجة اليقين وكما ذكرنا مرارا تفسير ابن عباس لهذه الآية الذي أخرج ابن جرير في تفسير إسلاه الصعيد قال ابن عباس يقينهم في قلوبهم يقينهم لقربه وهي في محل مزاق فدلت هذه الآية الصريحة الواضحة على أن شخود هؤلاء ليس محل وقل وإنما هو العناد والاستكبار والإباء والإعراض عن اجتماع أمر الله وأمر مصوره صلى الله عليه وسلم وآله وسلم إنهم لا يكذبون يصدقون بك ويصدقون بكل ماجئ ويعرفون أنك الصادق الأمير المبلغ عن ربك ولكن الظالمين بآيات الله بأوامره ونواهيه يشحدون يعبون ويرفضون الإدعاء والانتهاء في حكمك وحكم الله سبحانه وتعالى. كذلك من هذه الأجمل وضحه هذه يعني طبعاً نما هذا الموضوع هذا الموضع أوله تعالى اتخذوا أحبراه وربانهم أربابا من دون الله وقلنا أن هؤلاء الذين حكم الله عليهم لأنهم قد اتخذوا الأحبار والرهبان أندادا من دون الله ثم حكم الله عليهم في هذه الآية لأنهم مش الكل كنا أن هؤلاء القوم ما بدلو كتاب الله وما تقدوا عن الحلال صار حراما ولكنهم كما ذكرنا قبل كلام السديق استنصحوا الرجال استنصحوا إيش الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهريهم كذلك قال شيخ إسلام تمية في المجلد السابع الصباحة السبعين قال ما علمهم أنهم خالفوا دين الرسول يعني يعرفون يقينا أن ما فعلوه بثلاث سرع الله سبحانه وتعالى فالمعرفة والتصديق متوفرة في حقهم فتفروا من باب الاشخ من باب الاتباع من باب الاتباع والطاعة لأولا القوم بثلاث صاعة سبحانه وتعالى كذلك ليست الصورة التحليل والتحريم أن يصرح بلسانه أن هذا حلال أو أن هذا حرام ليست هذه الصورة هذه صورة من الصور هذه متنشبة ننتبه هذه صورة من الصور أن يقول حلال أنا أتحلل الزنا أو أتحلل الرذاب أو أنا أحرم الخمر أو أحرم الزواج أو غير ذلك ليجعل الحرام حلال والحرام والحلال حرام هذه صورة ولكنها ليست كل الصور. بل على التحقيق هناك سوى أشرح وأخطر من الاستحلال بالمسك والكلام وهي الاستحلال بإيش؟ بالفعل ثم بالتشريع بالفعل ثم بالتشريع فليس هناك أدنى فرق بين من يقول في أن الزنى والربا حلال وبين الذي يصدر قانونا ما يحل به الزنى أو يبيح به الربا وليس ذلك فقط بل يصدر قانونا يجعل له صيغة ثابتة عامة مستقرة يخضي إلى الناس وليس هذا فقط بل يربع لهذا القانون من الجزاء والإنجامية ما يكفل قبيطات بني الناس وليس هذا فقط بل يعاقب كل من يخرج عن هذا القانون وليس هذا فقط بل لو أراد إنسان كما تكلمنا في مسألة الزنة القوينوغية لو أراد إنسان أن ينقبض حد الله على أخته أو على أمه أو على بنته لم القطع، لم ثاني الشورة، الشورة التشريعية هي أقوى بكثير في الدلالة على الاستقلال من الخرطوش المجرد للشريعة. وهناك قاعدة أشار إليها هذا العلم في أن الكتاب كالقطاب. في أن إيش؟ الكتاب الذي يكتب كتابا ما قانونا تماما تماما تماماً كالذي تكلم للشريعة. والذي يجلب قرورة. قانون لإباحة الربا أو الزنة تماما كالذي يقول لساني أنا أستغيث أو أستغيث أو الزنة وهذه القاعدة أشار إليها الإمام المقدامة الحملي القطير المشهور في كتابه المغني في المجلد الحادي عشر في الصفحة 326 قال أن الكتاب عند التطاء كالتطاء لا خرطة لدومة أمامه كذلك أشار إليه الشيخ أحمد الزرقا في كتابه شرح القواعد الفقية شرح القواعد الفيه. نص كذلك على أن الكتاب كان صفا في الصفحة 285 إذن الذي يصدر قانونا يجيب فيه التعامل بالربا بل ويبع لذلك مواضع ويبع لذلك شروط، وينظم المسألة في غاية التنظيم ثم يقيم الحرص والشراء والأعوان لتطبيق هذا الزواج هو زواج ناسلة رغبة أو رهبة فقد استحل الربة صورة صريحة واضحة. كذلك الذي ينص في قانون الماء على أن المرأة إذا زنت وكان بالرب وتم الذن بتراب فلا عقوبة عليها. هذا نص صحيح صريح في استحلال الذن. كذلك الذي ينص ويصدر قانونا ويشرعه تشريعا عاما ثابتا ومستقرا على أن المحلات كذا ولأماكن كذا ولبارات كذا الحق كل الحق في في, ايش في استعمال الخمر بيعا وشراء وشراء ويصدر خلق ذلك التراخيص تلو الترخيص لبعض الأماكن يبيح لهم شرب الخمر والاتجار بها بيعا وشراء فهذه نصوص. واضحة على الاستحلال القرقمي التي حضرها الله سبحانه وتعالى لذا ليش صورة الاستحلال هي فقط أن يصرح المشارك. بل الاستحلال بالكتابة وبشن القوانين أبلغ في الدلالة على الاستحلال من يجرد التلطف بالكلام هذه مسألة مسألة أخرى تولى إنسان ما شرع قانون يضيك فيه التعامل بالربا أو يبيح فيه الزنى بشروط كما مرة معنا أو يبيح فيه القمر لبعض الأماكن أو لبعض المساج أو لبعض الأشخاص أو لبعض السجنعات ثم هذا الرجل بنفسه صرح بمسانه قائلا أنا أحرم الزن أو أنا أحرم الربع أو أنا أحرم القمر هل هناك أدنى اعتبار لهذا الكلام الذي يتوافد معكينه بنفس الآية ألم ترى إلى النذينة يزعمون فكذب الله سبحانه وتعالى دعواهم الإيمان لأنهم حكموا غير حكمه سبحانه وتعالى وهذا كرحناه بالتفصيل ونفن كلام أهل العلم في تفسيرها كذلك بمصر الآية الأخرى في قوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ماذا يقولون بيقوهم يقولون نحن مؤمنون بل نحن مطيعون ثم في الواقع العملي بالنظر إلى فعلهم ويقول أملنا بالله ورسولنا ثم يتولى فريق منهم وهم يعرضون في الآن لك وما أولئك من المؤمنين إذا لا تبار أبدا بالكلام المجرد والزعف الذي لا حقيقة له لن يقول أنني أحرم الربا أو أحرم الزناء أو أحرم الخمر ثم في واقع العمل نضبط القوانين في تحليل وفي إباحة الربا أو الزناء أو الخمر ثم لا يكتفي بذلك بل كما قلنا يجعل لهذا القانون من القوة والجزاء والإنزامية ما يخضعه طبيقا بين الناس ثم فوق ذلك يقيم له حماية الجنب والشرك والأواق كل هذه الأمور استحلال واضح لتلك المحرمات القطعية وقد أشار إلى ذلك الشيخ محمد بن إدراهيم في مجموع فتوى المجلس الثالث الصفحة 89. فقال محمه الله قال واستمع لما قال. قال لو قال لو قال من حكم القانون لو قال من حكم القانون انا أعتقد أنه باطل كما كل المرجع أنا أعتقد أنه باطل قال الشيء فهذا لا أثر له هذا المعتبر كما قالت آية ألم تقول أن الذين يزعمون كذبها الله يقول فهذا لا أثر له بل هو عدل من الشرعي فهو عدل الشرع. ثم الشيخ رحمه الله بنصي حتى يوضح المساله توضيحا لا لبشه فيه ولا غمض ضرب لنا مثلا مثل في هذا الذي يحكم القانون ثم يقول انا مؤمن او يبيح الدرق ثم يقول هي محرمه عندي او يبيح الربا ثم يقول هو محرم عندي او يبيح الخمر ثم يقول هو محرم عندي ضرب لنا لهذا غير مثالا واضحا في غايه الوضوح قال فمثلوه كما لو قال أحد كما لو قال أحد أنا أعبد الأوسان وأعتقد أنها باطل. هل ينفع هذا, هذا الزعب؟ هل ينفع هذا كذب محب بل الحفظ كما إسمحنا من قبل في قاعدة الظاهر والباطن يتنزل على إيش؟ على الظاهر وهذا ليش هذا فقط بل نستدل بالظاهر على كذب دعوان بل نستدل بالظاهر على كذب دعوان كما استدلت الآية بنص من الصلاة لم تر إلى الذين يدعمون أنهم آمنوا بما أنزل ليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمنوا أن يكفروا فحكم الله سبحانه وتعالى أولا أنهم كاذبون في دعوهم الإيمان وإن كان غضلنا بالسلطين قالوا أمننا برسول بإنهم ورسوله وأفعنا ثانيا حكم على أن ما في طلبين من إيمان منتكن لا أثر لك منتكن لا أثر فوصفهم بالنقاق ويروقي عن دين الله عز وجل وبين أن دعواهم في مع مناقدتهم الفعلية بأعمالهم ومع تحاكمهم وتحكمهم بغير ما أنذى الله هذا لا أثر له ومعتبر في دين الله يقول عليكم فتو الشيخ يقول لو قال من حك من قالول أنا أعتقد أنه باطل فهذا لا أثر له بل هو عدل للشرع كما لو قال أحد أنا أعبر الأوسان وأعتقد أبناء باطل وكما أننا لا نختلف في كفر من يعب من ويعتقد ويقول أنا أعتقد أنها باطلة كذلك الأصل أننا لا نختلف في كفر من أباح الزنا أو الربا أو الخمر وإن قال أنا أعتقد أنها محرمة فهذه دعوة لا برهان لها بل نحن نستدل على هذه القوانين التي سنها أبي ذي كاذب في دعوة وأنه صاحب اعتقاد فاشل والأدلة على توه السلاح لمحرمان وكذلك تحريم الحلال كفر أكبر كفر حين الملة أدلة مفيرة مسوق بعضها نديد وقت منها قوله تعالى واستمع لهذه الآية منها قوله تعالى إنما النسيء بياداتهم في الكفر يظل به الذين كثروا يحلونه عاما ويحرمون عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله يحل ما حرم الله زين لهم سوء عمالهم والله لا يهد القومة الكافرين الله لا يهد القومة الكافرين الآن تتكلم عن أي شيء تتكلم عن النسيء هذا التشريع الذي وضعه الجاهليون الله سبحانه وتعالى حرم شهور السنة شهورا أربعة حرم فيها التفاق وهذه الشهور رجب المتعدة بالحجة والمحرم صحيح وهذه الشهور وهذا التحريم من الأمور التي بقيت كشريعة مرتبعة عند قريش من بقايا دين إبراهيم عليه السلام وكانوا يأخذون بها ويطبقونها فيما بينهم إلا أنهم أحيانا في بعض السنوات بالمفلحة التي كانوا يرونها كانوا إذا أعوزهم القتال واحتاجوا أنه أقاتلوا في شهر من هذه الشهور حللو وأحلوه وأباحوا فيه القتلى بالدماء صحيح؟ ثم جاءوا في شهر آخر وحرموه مكان هذا الشهر الذي حللو. مفهوم؟ يواطئوا إذا تم حرم الله, الله جل حرمت السنة أربع شهور صحيح؟ كان هم أحيانا يريدوا أن يقتلوا في شهر من هذه الشهور فيبيحوا فيها القتال والدماء تخليف خلافة من شرع الله سبحانه وتعالى فيستحلون ما حرم الله صحيح؟ ثم يتون في شهر آخر ويجعلونه محرم بدل هذا الشهر الذي يحلوه صحيح؟ هذا تحليل لما حرم الله وفي نفس الوقت تحريم لما حل الله سبحانه وتعالى صحيح؟ وقع في الأمرين أحلوا الحرام وحرموا العاكس القديم فقد فرهم الله عز وجل بهذا الأمر يقول الإمام من كثير في تفسيره لهذه الآية في مجلد الآية صفحة 366 يقول هذا مما ذم الله تعالى به المشركين هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع الله بأراءهم الفاسدة وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردة وتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحرم الله الله تعالى به المشركين لماذا؟ من تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدة ما الذي دفعه لهذا تغيير الآراء الفاسدة وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردة ثانيا إيش؟ الأهواء اتباع الأهواء اتباع المصلحة التي تتصور لهم أنها مصلحة وتحليلهم ما حرم الله تحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحن الله يقول ابن حزم في تفسير هذه الآية في تابعة في المجالة الثالث صفحة 245 الآية ماذا قالت؟ قالت إنما النسيء زيادة في الكفر قالت زيادة في الكفر ما قالت النسيء كفر قالت إنما النسيء ليس فقط كفر وإنما هو زيادة في الكفر تستمع ما ماذا يقول ابن حزم يقول وبحكم اللغة التي نزل بها القرآن أن الزيادة الشيء لا تكون ألبتة إلا منه لا من غيره هل أقول لك بزيد الماء تذهب تزيد الشيء وقل الماء لما تزيد تزيد إيش تزيد ماء صحيح تزيد العصير تزيد إيش العصير الزيادة من الشيء لا تكون إلا إيه؟ من نفس الشيء صحيح هل الزيادة من الشيء تكون من شيء آخر؟ أنا من ما قال به عاقل يقول. وبحفظ اللغة التي نزل بها القرآن أن الزيادة في الشيء لا تكون البته إلا منه لا من غيره فصح أن النسيء كفر إنما النسيء زيادة في الكفر فالنسيء في ذاته كفر صحيح؟ فالنسيء في ذاته كفر لأنه زيادة من كفر والزيادة من الشيء تكون من نفس الشيء فده يقول ابن فصح أن النسيء كفر ثم قال هذا الذي نريد وهو عمل من الأعمال الكفر في هذه الآية كفر تقاد عن الكفر بالعمل وهو عمل من الأعمال ماذا العمل؟ قال ابن حزن وهو تحليل ما حرم الله هو تحليل ما حرم الله فهذه الآية من أربح الآيات على في الرد على هؤلاء الذين اشترطوا الاعتقاد فالآية أولا تتكلم عن صورة لا دخل فيها أبدا في الاعتقاد نوضح ذلك سنقول هؤلاء القوم الذين انزلت في هذه الآية ما صفة عملهم ما صفة العمل التي كفروا بها كما قلنا كما ذكر ابن كثير أنهم كانوا يأتون في الشهور المحرمة وخاصة في شهر المحرم ويحلونه ويبيحوا فيه الدماء والكتاب صحيح؟ ثم يأتون في شهر صفر فيحرئونه ويمنعون فيه أوكتاب إذا يأتون للشيء الذي حرمه الله سيحذونه، ويتون للشيء الذي أحله الله سيحلونه. هم عندما أباحوا القتال في شهر المحرم انتبه، هم عندما أباحوا القتال في شهر المحرم كانوا يعتقدون أن هذا الشهر شهر المحرم قد صار محللاً لا يعرفون أنه ممنوع في القتال وأن الله حرم في القتال، صحيح؟ ثم عندما يقاتلون أو يحرمون القتال في شهر صفر. هل كانوا يعتقدون أن شهر صفر هتحرم من عند هم يعرفون أنه صفر وأن التحريم خاص بالمحرم وأن التحليم خاص بصفر صح؟ والدليل على ذلك أن رسوة هذا قال: يحلونه عاما ويحرمونه عاما فهم في هذه السنة يستبيحون في القتال ويحلل نار ولكن يعرفون معرفة يقني أنه محرم بشرع لا مغرب بدليل أنهم في السنة القادمة يرجعون إلى التحريم مفهوم هذا الرجل الله عز ماذا قال له عاما له عمل في العام الذي يحلوه في العام الذي يحلوه فيه الحرام هل يعتقدوا أنه قد صار حللا لماذا لأنهم في العام الثاني هم بأنفسهم ترجعوا إلى ما كان عليهم من التحريم فالصورة ليست أبدا تتحدث عن الاعتقاد وإنما الصورة منصبة أساسا على كفر العمل على كفر الاستخلال العمل. فهؤلاء القوم يعرفون أن شهر المحرم محرم عليهم صحيح؟ فيأتون إلى شهر صفر ويمكنون إليه التحريم ما علمهم أنه صفر وما علمهم أن هذا هو شهر المحرم ودليل ذلك أنهم في السنة القادمة يرجعون, يرجعون إلى التحريم الذي كان عليه يرجعون إلى صابق حكم الله سبحانه وتعالى فالاستحلال هنا هو الاستحلال العمل والدافع إليه كما أشار إلى ذلك ابن كثير وابن كثير أشار إلى هذه المسألة إلا أن الكفرة هنا لم ليس مراده الكفر بالاعتقاد الدافع إلى هذا ليس أنهم يعتقدوا أن الله حل هذا وحرم هذا وإنما الدافع إلى ذلك ماذا قال ابن كثير؟ آه قال ابن كثير مشيرا إلى هذه المسألة من تصرفهم في شرع الله بأراء من سافد قال هذا باعتقادين من سافد هل قالوا znajتقادوا أن الحرام صار حلال والحلال صار حرام أبدا لأنتقاد ضخم هو ويعرف يقينا أن هذا هو شهر محرم ويعرف يقينا أن هذا هو شهر صفر ويعرف مقينا أن هذا هو الشهر الذي حرم فيه القتال ويعرف يقينا أن هذا الشهر هو الذي حلل فيه القتال ولكن لمصلحته التي راها بدل الحرام الى حلال والحلال الى حرام وبناء على هذا التبدين يتفنوا من عند الله سبحانه وتعالى أشر إلى ذلك ابن كثير بقوله بعبارة من صريحة من تصرفهم في شرع الله بأي شيء بأي داكع بآرائهم بآرائهم ماذا قال بآرائهم فسده ثم أوضح ذلك فقال وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردة هي آراء وأهواء جعلتهم يقدمون شرعهم على شرع الله آراء وأهواء جعلتهم يحلون الحرام ويحرمون الحلام ويطعوا في هذا الكفر الذي أوضحه الله سبحانه وتعالى وهذا الأمر أوضحه ابن حزم في تلك العبارة التي قرأناها عليكم فقال إيش فصح أن النسيء كفر صحيح؟ ثم قال هذا الكفر كفر بالاعتقاد أم كفر بالعمل قال إيه وهو عمل من الأعمال إذا كفروا بأي شيء بعمل من الأعمال عبارة بالحزم عبارة بالحزم عبارة وضحة قال إيه فصح أن النسيء كفر هذه الثانية وهو عمل من الأعمال إذا كفروا بالعمل وليس بالاعتقاد أبدا باق على ما هو عليه على أن مخرم مخرم عليه وعلى أن صفر محلل لهم ولكنهم عندما أحلوا الحرام وحرموا الحلال بعملين كفروا بمقبضة هذا العمل يقول ابن حسن أن النسيء كفر وهو عمل من الأعمال وهو تحليل ما حرم الله تحليله ما حرم. فتحليل ما حرم الله كفر أكبر مخرج من الملة ولا ينظر فيه أبدا كما سيكون كلام الشوكاني ولا ينظر فيه أبدا جحد أو استحلى أو غير هذه المناطات الفاشدة التي معنذ الله بها من سلطان كذلك من تلك الآيات التي توضح لنا أن التحليل والتحريم بخلاف شرع الله كفر أكبر مخرج من الله قوله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آ الله أدين لكم أم على الله تفترض وكذلك قوله تعالى ولا تقولوا لما قصف أن سنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفترض على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متع قليل ولهم عذاب عليب يقول ابن كثير تفسيره لهذه الآية في المجال الثاني صفحة نصريها بسبعين نهى تعالى عن سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وصفوه حللوا وحرموا بمجرد ايش بمجرد ما اعتقدوه بمجرد ما وصفوه واصطلحوا عليه من الاسماء بآرائهم بآرائهم من البحيرة والسائدة والوصيلة والحام وغير ذلك مما كان شرعا لهم ابتدعوا في جامعيتهم فقال تعالى ولا تقولوا لما تصفوا سنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام ثم قال رحمه الله استمع ثم قال منزنا هذا المناط على صور الأخرى فقال ويدخل في هذا ويدخل في هذا كل من ابتدعى بدعة ليس له فيها مستند شرعي ثم قال او حلل شيئا مما حرم الله او حلل شيئا مما حرم الله او حرم شيئا مما اباح الله بمجرد رأيه بمجرد رأيه وما يشتهي كده يا شباب قال ايش واسوي في هذا ما حلل شيئا حرم الله او حرم شيئا اباح الله بمجرد رأيه وما يشتهي مجرد ايش رايي والهوى كما تكلم في الآية الصباح فالرأي والهيأ فالرأي والهوى إذا دفع الإنسان إلى تحليل الحرام وتحريم الحرام بدون اعتقاد فقد وقع في الكفر الأكبر المخرج من الملك ثم قال ثم توعد الله على ذلك فقال إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون, لا يفلحون في الدنيا ولا في الآثور أما في الدنيا فمتاع قليل وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم فلهم عذاب أليم شيخ الشنطيتي يذكر لنا فائدة على الهامش في نفي الفلاح نفي مطلق الفلاح عندما تنفي الآية الفلاح مطلقا عن شخص ما يقول رحمه الله في المجلد الرابع في الصفحة الثانية بعد المئتين يقول الفلاح لا يفلحون الفلاح لا ينفى بالكلية نفيا عاما لا يفلحون كما قال ابن في الدنيا ولا في الأخيرة يقول الفلاح لا ينفع بكلية نفيا عاما إلا عمن لا خير فيه لا خير فيه مطلقا وهو من الكافر ينصي قال الفلاح لا ينفع بكلية نفيا عاما إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر في المجلد الرابع صفحة ٨٤ نذكر بعد ذلك صورة سريعة بعض هو الأهل العلم في النص على كفر الذي يحرم الحلال أو يحلل الحرام وعلى رأسين سيطة الإسلام ابن تيمير والتي مرت معنا في المجلد الثالث صفحة 267 هذا رحمه الله والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا كافرا مرتزا باستفاق الفقه وسيأتي معنا في مبحث الإجماع هذا إجماع لا له. صار كافرا مرتزا باستفاق الفقه كذلك منهم المحزن بالفصر المجلد ثالث صفحة 245 رحمه الله فمن أحل ما حرم الله تعالى وهو عالم بأن الله تعالى حرمه فهو كافر هو إيش كافر باعتقاده ولا فعله ابن حزم يصرح يقول فهو كافر بذلك الفعل نفسه كان يريد ان يقطع الطريق الاصحاب يشبه يقول فهو كافر بذلك الفعل نفسه الاشاره الى ان المناط المكفر هو الفعل وليس الاعتقاد يقول فمن احل ما حرم الله تعالى وهو عالم بان الله تعالى حرمه اجابه لنا قال فهو كافر بذلك الفعل نفسه لا بغيره وهي تلك من قصد في حديثنا عن العلاقة بين الظاهر والباضل. كذلك يمكن الإمام النووي في كتابه روض الطالبين وعُمدة المستين في المجلد العاشر الصفحة خمسة وستين يمكن قائلا أنه يكفر من حرمه. حلالا بالإجماع كالبيع والمجاعة. لو جاء حاكم وحرم البيع. قال البيع محرم. هذا إيش حكمه؟ كافر. حرم الحلال المجمع عليه. فالبيع من من الحللات التي الناس تفعله بالنص طبيعي. صحيح؟ فالبيع حلال بالإجماع. يأتي حاكم ويحرم البيع. يحرم على الناس عن يتجرون أو يبيعون أو يشترون. هذا كافر بالإتفاق. أو يأتي حاكم ويش ويحرم النكاح يحرم الزواج، صحيح؟ أو يضع للزواج شروط ما أنزل الله بها من سلطان، وهذه بعينها ضربا الإمام الفقيه أبو يال الحمد لله مثالا على تحريم الحلال المجمع عليه، وقال أن الذي يحرم لكن هذا مصر وقال أن الذي يحرم بعض صور النكاح فهو كافر بالاجماع يا حاكم واجع النكاح خاص بجنسية دون جنسية. هذا تحريم واضح لما حل الله سبحانه وتعالى بالإضافة إلى أنه يطل من باب آخر وهو باب إيش القومية التي يفتدها أئمة هذا العصر وهذا كما قلنا في سيئة معنا كلام القاضي أبي يعني أبي يعني الحبري فيه كذلك ذكر الخطيب الشربيني في كتابه مغني المحتاج المحتاج في المجند الرابع صفحة 136 ذكر نفس كلام الإمام النووي. فقال رحمه الله إن من حلل إن من حلل محرما بالإجماع كثر كمن استحل الزنا واللواط والظلم وشرب الخمر. والظلم الذي يستحل الظلم يدثور بالإجماع الذي يستحل الظلم. فما بالك إذا كانت القرائل سلوا القراءة توضح أن الرجل لا تبالغ له أصلا بالناس وإنما هو الحاكم الأمر الناس الإله الذي يفعل ما يريد ولا يسأل عن ما فعلهم يقول كمن استحل الزنا واللواط والظلمة وشرب الخمر يقول وكذلك من حرم حلالا بالإجماع أمر محلى الإجماع يأتي حاكم وإيه؟, وإيه يقول ومن حرم حلالا بالإجماع كثرة كالبيع والنكاح كالبيع والنكاح كذلك الذي محرم النكاح الذي أحله الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات فقد إيش فقد سفر أو يحلف بعد صور النكاح فلنجعله بجنطية رجلسية أو يجعل النكاح تقصر على واحدة ولا يجود أبدا أن تتزوج ثانية أو ثالثة أو رابعة هذا أيضا من صور تحريم حل الله سبحانه وتعالى ثم يأتي أبو يعلى الحمبل القاضي الفقيد المشهور في كتابه المعتمد في أسور الدين في الصفحة 272 فيقول والإجماع منعقد على كفر من أحل الحرام أو حرم الحلال فهو كافر. انظروا المثال الذي ذكره قال فهو كافر كمن حرم النكاح والبيع والشراء على الوجه الذي أباحه الله عز وجل. يقول فهو كافر ثم يضرب مثالا أو يقول كمن حرم النكاح والبيع والشراء على الوجه الذي أباحه الله عز وجل. وهل من الوجه الذي أباحه الله عز وجل أن يجعل الزواج مخصص بجنسية دون جنسية أن يجعل الزواج مخصص بمرأة دون اثنان وثلاثة واربع مما أحلى الله عز وجل هل هذا من أباحه الله عز وجل أمر واضح أنه تحرير صريح مما أحلى الله عز وجل يقول أبو يعلى فهو كافر كمن حرم النكاح والبيع والشراء. على الوجه الذي أباحه الله عزهد فيأتي لما أباحه الله ويحرمه على الناس كأنه إله اتخذ من نفسه نبدأ من نفسه يقول الشيخ محمد سلطان المصري في كتابه حبل الشرع الصباح 108 يقول نحمد الله إن تحريم الحلال وتحليل الحرام القطعي كفر إن تحريم الحلال وتحميل الحرام القطعي كفر، وكذا الحكم في الحل والحرم الذي يحل ويتقل هواك، أو يحرم ويتقل هواك، أو يتقل أراء فاسدة، أو, أو أهوائه الباردة. هذا قد وقع في إيش في الكفر، وكذلك الحكم في الحل والحرمة، والمنع والجواز الذي يمنع شيء ويتقل أراءه، ويتقل مصباحه، أو يجوز شيء ويتقل أراءه، ويتقل مصباحه. كلامه تماماً واضح اليوم في قوانين الوضعي. يقول. وكذا الحكم في الحل والحرمة والمنع والجواز جزافا بلا دليل ثم يختم فتواف يقول فمن حرم ما حل له الشرع أو عكسه فمن عكسه فمن عكسه فمن حرم الحلال عكس تحريم الحلال من يحريم الحلال فمن حرم ما حل له الشرع أو عكسه فقد كفر لقوله تعالى ولا تقولوا لنا فقس أن ياتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتتروع الله الكذب إن الذين على الله الكذب لا يسلحون هذه الآية التي ذكرناها سابقاً يقول الإمام الشافعي السمة هذه المفورة والتلك الفتوى المهمة جداً لأن فيها رد واضح وصريح على هؤلاء الذين يشترطون الأحكام الحكمي بطرش شخصاً يقول رحمه الله في كتابي الدواء العاجل في دفع العدو الصائل المطبوع في ضمن مجموعة رسائل السلفية في صفحة الربيع والثلاثين يقول رحمه الله قد تقرر في القواعد الإسلامية جعلها إيش قاعدة من تلك القواعد المعتبرة إلزام السنة والمعتقل ويت ذلك بلا شك يقول قد تقرر في القواعد الإسلامية أن منكر أن منكر القطعي ولم ذكر من منكر القطعي عد معي هذا منطق أول أن منكر القطعي وجاحده منطق ثاني والعامل على خلافه كم من أن منكر القطعي الانفار ثم الجحول ثم العامل على خلافه هي ثلاث مناطق مكثرة ثم جيادة في التصريب والإهام وحتى يوضل أنه ليس فقط الاعتقاد والذي يكرر به الإنسان وإنما هناك أبواب أخر أعظمها العناد والإباء والاستقبار عن قبيل حكم الله والصلاة. فقال رحمه الله أن منكر القطعي وجاحده والعامل على خلاته تمرد إيش قال تمرد أو عنادا أو استحلالا أو استخدام ماذا قال تمرضاً واحداً عناداً ثانية، استحلالاً ثالثاً استحفافاً ربماً ففرق رحمه الله بين الاستحلال وبين العناد وبين الاستحفاف وبين التمرد فالذي يكفر من الاستحلال يكفر والذي يكفر من التمرد يكفر والذي يكفر من الاستحفاف يكفر والذي يكفر من, من عنابه يكفر فالكفر غير محصور أبداً في الاستحلال أو في الجحور وإنما لو أبواب آخر أعظمها كما شاءت معل إن شاء الله في البحث المستقبلي لهذا الموضوع أعظمها كما ذكر شيخنا سيدنا العناد والاستجبار والإباء عن الخضوع لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الباب الرابع من أبواب الكفر الذي جعله شيخ الإسلام محمد بن عبد الله نقول الشلكاني المقرب لكم هذه مقولة قد تقرر في القواعد الإسلامية أن ممكن القطعي الإنكار وجاحده الشحود والعامل على خلاف الذي يعمل بخلاف الشريعة تمرضا معتقد ويعرف أن هذا حراب ولكنه تمرد على الشريعة أو عنادا معتقد ويعرف أن هذا حراب ولكنه معاند حكم الله وحكمه رسوله وسلم كما كان كفر إبليس كفر إبليس كان من أي باب كان من اعتقاد لا كان يعرف أن هذا حق وأن هذا أمر بالسجود من المولى سبحانه وتعالى ولكنه العناد والعباء والاستكبار على الخضوع لحكم الله سبحانه وتعالى. وتم قال أن الذي يكفر من هذا الباب كفره أعظم بكثير من كفر الجاهد بالقلب، والمجليع قطف أصلا بالقلب. لماذا عندما هذا عرف الحق ثم أعرض عنه؟ أعرف الحق ثم أعرض عنه. يقول تمردا أو عنادا أو استحلالا. فهناك تمرد، وهناك عناد، وهناك استحلال أو استخفاف، وهناك استخفاف. فلا على القضية محصورة. في ذل واحد انما لها اذهاب متعادله فالذي لا يقر بالاستحلال يكتب بالعناد والذي لا يقر بالنات يكتب بالاستكفاء والذي لا يكفر يكبر يكفر بالتمرد يقول التمردا هو عنادا او استحلالا او استكفاء كافر بالله وبالشريعه المطهرة التي ترى التي ترى الله اجل كافر من هو هذا الكافر الذي يقول استحلال وإما أن يكون متمرد على الشريعة والإحكمية وإما أن يكون معانئ للشريعة والإحكمية وإما أن يكون مستخف بالشريعة وبإحكمية وإما أن يكون ملتشمن للشريعة والإحكمية إذن الكفر أبدا غير محصور في اعتقاد الخزن وإنما القائلين بهذا هم فقط غلاة المرجئة والجهن Oregon ولم يكن بهذا أحد أبدا من أهل السنة والجماوي كذلك من العلماء المعاصرين الذين تكلم في هذه ارف وأشاروا شرط يعني القوانين الوضعيه استحلالا واضحا فيما حرم الله من ذبيح الذبائح، اليوم ده تفسير، الشلل الثاني صفحه 97 قال رحمه الله من تعالى: في شرحه تفسير قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، لم تفعلوا تأذنوا بحرب من الله ورسوله هذه الحرب يحنها الله على من على الذي حل الربا وعلى الذي وقع في المعصية الذي وقع في المعصية فقط الذي تاجر بالربا تعامل بالربا لم يحل ولا يسن قانون يبيح الربا ولا يسن قانون يحلل نسبة الفائدة ولا يسن قانون وينشئ بنوك وينشئ مراكز وصروح رضوية شاهقة ويقيم لا كما كنا الأعوان والدرك وشروح السلسة. لا فقط الله أصدر التواعد بالحرب منه ومن رسوله عليه السلام على الذي يقع في المعصية أما الذي يستبيح الربا هذا أمره أمره أمره أمره أمره فالذي وقع في الربا, الربا كمعصية يوعده الله بحرب منه سبحانه وتعالى فما بالك بالذي أحل الربا بصورة صريحة بل استعمل الناس شرقا وغربا إلى التعامل بالربا بل شجعه معنا ذلك برفع بزمة الفائدة هذه المرة كلها واضحة استحلال وحرم الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية يقول فانظروا أيها المسلمون إن كنتم مسلمين قل تنظروا أيها المسلمون إن كنتم مسلمين إلى بلاد الإسلام في كافة أخطار الأرض إلا قليلا وقد ضربت عليهم القوانين الكافرة نحن نقول إلا قليلا وما نكون في بلاد الأرض يقول وقد ضربت عليهم القوانين الكافرة الملعونة المقتبشة من قوانين أوروبا الوثنية الملحدة التي اشتباحت الربا التي استباحت، اللى هي متفرغ، لأن نقول بلسان الربا حلال من عيسي القانون يحدد فيه شروط وقواعد الربا، بل وادعو الناس إلى أن تقول التي استباحت الربا استباحة صريحة بالفاظها وروحها، البحث في الاستباحة ليش صريحة بالفاظها وروحها بالفاظ النصوص وبنروح النصوص التي تشجع وتدعم وتدعو إلى التعامل بالربا. يقول والتي يتلاعب بها واضعوها بالألغاز بتسمية الربا فائدة. انظر حتى يخرج من كلمة الربا يسمونها إيش؟ وتذكرون أن النصوص التي قرناها عليكم في تشرعات القوانين العربية والبنوك العربية وبنك النقد الدولي وهذه الأمور تذكرونها والنصوص واضحة فيها على استباحة وعلى التعامل بالربا. ولكن حتى لو يسمونها ربا يسمونها إيش؟ وتغيير الأسماء هل يغير محتيقة شيء لا يغير منها ولو قيدة المنى. يقول الشيخ أيها المسلمون إن الله لم يتوعد في القرآن بالحرب على معصية من المعاصي غير ذلك. وعلى كونها معصية الحرب في حالة كونها معصية فما بالك في حالة كونها كفرا لله الحرب وعد الله بها في حالة كون الربا معصية فما بالك إذا صار الربا أكبر يدعى إليه الناس بل ويجبرون إما رغبا أو رعبا على التعامل به سبحانه بالحرب على مرصية من المعاصر غير ربع فانظروا إلى أنفسكم وإم... وأملكم ودينكم فانظروا إلى أنفسكم وأملكم ودينكم يقول ولن يغلب الله غالبا هل هناك أحد لا قدرة ولا نطاقة على حرب الله ورسوله؟ وهذا الذي وقع في المعصية نكرر هذا الذي وقع في المعصية فما بالك بالذي وقع في المعصية الأكبر المصر إنه حل الربة تحليلا واضحا لا شك فيه يقول الشريف ولي يغلب الله بارد. ولي يغلب الله فليس هناك فليس هناك أحد من البشر لو بحر بالله طاقة ولا قدر كذلك من هؤلاء المعصرين الذين تكلموا في هذه المسألة ونكتبها الشيخ محمد نعيم يسين في كتابه الإيمان الصفحة المئة المئة وثلاثة فقال رحمه الله فمن سن قانونا, قانونا يبيح بموجبه الزنا أو الربا ماذا قال الشيخ سن قانون هل تكلم بالسانب فاش تكلم بالسانب يقول فمن سن قانونا يبيح بموجبه الزنا أو الربا أو أي شيء من المعاصي المتفق على حرمتها بشرع الله فقد كفر، فقد كفر وهذا إجماع، هذا أمرنا، فقد كفر، ويكفّر كذلك جميع من يسهم بالضاع في إصدار مثل هذا، الفن. كل من يشارك في إصدار هذا القانون راضياً مختارا فقد كفر بالله، العظيم ليس فقط الحاكم، ولا هي السلطان، ولا هي شفقة الملك، لا كل من يساهم معه. إصدار هذا التشريع الذي يحلل الحرام فقد كثر بالله العظيم وهذا إجماعا كما نقلنا لكم عن شيخ الإسلام السميع باتفاق الأمة وكما صرح أبو ياله قال والاجماع منعقد على كذا وكذا فهذا إجماعا للأمة من خرامة له قولوا لهذا